111. أعلنكم ليلة اصطيا من رفة إلى نسائكم. هُنَّ 112. هن لبات لكم وأنتم لباس عَلِمَ اللَّهُ 113. علم الله 111. فتاب عليكم وعفى عنكم 112. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 113. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثُمَّ ثم أتموا الصيام إلى الليل 112. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجر 113. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فرقا من أموال الناس بال. 112. وأنتم تعلمون 113. يسألونك عن الأهلة 114. قل هي مواقف للناس والحج 115. وليس مِنْ بأن تأثوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى من